غير المغموب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم غير للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الحجار لفي سجين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 كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجورون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرع يفيع اللي ما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرر في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخدوم ختامه مسك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 إن بعض شربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الغدود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ألأتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراءهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ الله الله